مقدمات والقواعد المنطقية وعرفنا السبب في ذكر بعض هذه المسائل في علم اصول الفقه لان علم اصول الفقه يعتبر من العلوم الاستدلاليه لابد حينئذ من معرفة بعض القواعد المنطقيه هكذا قال اهل الاصول في تعليل الذكر هذا النمط من المسائل المتعلقه به بفن المنطق ولا شك ان طالب العلم الأولى أن يدرس هذه المسائل على جهه الانفصال يعني في علومها فيدرس ما يتعلق به بالنحو في علم النحو ويدرس ما يتعلق بعلم البيان في علم البيان ويدرس ما يتعلق بعلم المنطق كذلك في علم المنطق ولذلك يستحسن لمن اراده أن يدرس اصول الفقه ان ياخذ من كل علم متنا فياخذ فيه اصول النحو والأجرومية مثلا وما زاد وكذلك فيما يتعلق البيان وغيره لالا يعسر عليه فهم هذه المسائل اذا ذكرت في علم اصول الفقه هذا هو السبب في كون علم اصول الفقه يعتبر من العلوم الصعبه لماذا لكونه تاتيه مسائل بعضها تلو بعض وكانها طلاس ينتقل من النحو إلى البيان علوم متعدده فاذا اراد ان يستوعب الجميع صعب عليه ذلك ولن يفهمه عصرا من من علم اصول الفقه وانما في علم اصول الفقه فقط يبين الفوارق بين بين العلمين واما تصور المسائل هذه العصر انها لا لا تشرح لكن لما نعلم جزما بأن المسائل تكون قد نوسيت فيما ذكر اولا او تعلم في علم المنطق هنالذا لابد من اعادته على جهتي التفصيل قال رحمه الله تعالى والادراك دون حكم تصور ومعه تصديق جلي هذا بين فيه الادراك وعرفنا أن الادراك مصدر أدرك يدرك ادراكا وهو في اللغة الوصول قال ادركت الثمره وأدرك الصبي اذا اذا بلغ وأما في الصلاح عند المناطقه فالادراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها وعرفنا أن المراد بالنسبة هنا نسبة الحكمية او غيرها المراد به التصورات الثلاث التي تكون قبل الحكمي او وهذا على مذهب الحكماء القدماء أو المجموع الاربعه كما مر بيانهم وادراك الماهيه عرفنا معنى الإدراك وقول بتمامه هذا فيه احتراز عن الشعور بمعنى ان وصول النفس للمعنى ان إل لم يكن بتمامه فهو ما يسمى به بالشعور في الاصلاح وان كان الشعور في اللغه يختلف أما بالصلاح فالشعور هو وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه حينئذ وصول النفس إلى المعنى قلنا المعنى ما يعنى ويقصد من من اللفظ فإن كان المقصود من اللفظ وكان اللفظ مفردا وهما لم يكن جملة اسميه وجمله فعلية يسمى التصور في الصلاح وإذا كان ما سوى ذاك او الاحسن ان يعبر بانه اذا كان المركب تركيبا اسناديا فهنيذ وصول النفس للمعنى بتمام يسمى تصديقا وعلى جهه التسهيل والتيسير يقال التصديق متعلقه الجمله الاسميه والجمله الفعليه وما عداهم من سائر النسب عرفنا انواعها وكذلك المركبات التي لا تكون من قبيل المركب التام الذي هو مرادف للكلام عند النحاة هذين ادراكه هذه الانواع كلها يسمى, يسمى تصورا سمى تصورا عرفنا الفرق بين التصور والتصديق باعتبار التسمية لماذا سمي تصورا ولماذا سمي تصديقا وكذلك عرفنا فيما سبق ان التصور له معنيان يطلق بالمعنى الاعم فيكون مرادف للعلم والمراد به هنا بالمعنى الاخص ينبغي ان يكون قصيما لي للتصديق هذا كل مرة معنا فيما فيما سبق فنقول إدراك المهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورا وادراكه مع الحكم يسمى تصديقا لكن اختلف هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم وحده وذهب الحكماء إلى أنه الحكم وحده وما قبله شروط فيه وذهب الرازي لانه الإدراك للمهية مع الحكم وما قبله فهو الشطور اذا اتفقوا على أن التصديق متوقف على أن المهية على أن التصديق متوقف على هذه التصورات الثلاث لكن هل هو من توقف الماهيه على شرطها أم على ركنها هذا محل النزاع وإلا اتفقوا على أن تصديق لن يوجد تصور الرابع لن يوجد الا ب لن يوجد الا اذا سبق به بثلاث تصورات هذا متفق عليه تصور الموضوع تصور المحلوم المحمول وتصور النسبة بين النوعين هذا متفق عليه انه لا بد أن يكون اولا لكن هل هو ركن ام شرط هذا محل محل الخلاف ثم قال النظم رحمه الله تعالى جازمه دون جازمه التغييرا ان لم يقبل علم وما يقبله ف صحيح ان طابق او لا ذو فساد هذا تقسيم ل أحد نوعي العلم لان العلم اما علم تصور واما علم تصديق ثم التصور مر معنا أنه لا يكون الا من قبيل الضروريات وإنما التصديق هو الذي يكون قطعيا ويكون نظريا وان كان مر معنا أن السبك في الابهات جعل العلم لا يدخل فيه إلا التصديق القطعي كما مر قراءه كلامه فرد أن يقسم الإدراك مع الحكم هنا باعتباري ما جرى عليه النظم تبعا لصاحب الاصل فالادراك مع الحكم اما أن يكون جازما أو لا الادراك مع الحكم اما ان يكون جازما أو لا وجزم المراد به هنا القطع مراد به القطع أو لا او لا يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فاما الا يقبل التغيير أو لا وان كان لا يقبل التغيير بحال من الاحوال لا في نفس الامر ولا بالتشكيك فيه فهو العلم وان كان يقبل التغيير حينئذ يسمى, يسمى اعتقادا ان طابق الواقع فهو الصحيح وإلا فهو الفاسد ثم النوع الثاني الذي هو تصديق ليس بجازم حينئذ اما أن يكون الحكم مع الراجح بمعنى ان يكون احتمال أمرين هو أرجح في احدهما فحينئذ نالراجح يسمى سمى ظنا والمرجح يسمى, ظن يسمى وهم فانت ساوي سمي شكا ولذلك نقول على جهه التفصيل الادراك مع الحكم إما يكون جازما او لا يعني تصديق جازم تصديق غير غير جازم فان كان جازما لا يقبل التغير بحال من الأحوال فهو العلم وإن كان قابله فهو الاعتقاد ثم ان طابق الواقع بمعنى انه صار مطابقا للخارج تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشهري هذا يسمى ماذا يسمى مطابقة يعني مدلول الكلام الذي يكون في الذهن يكون موافقا للخارج لان مدلول الكلام قائم في الذهن ليس في بالخارج مدلول الكلام المعنى هذا يكون في الذهن لا يكون في الخارج قلت زيد قائم قيام زيد هذا بالذهن ثم هل بالفعل في الخارج زيد قائم ام لا هذه مساله اخرى فهو مفك عنه اذا ان طابق الواقع فالصحيح وإلا ففاسد وان لم يكن جازما فإما أن يتساوى طرفاه يعني الحكمان النقيضان كل منهما مساويا للآخر حينئذ نقول هذا شكا سمى شكا زيد قائم زيد ليس بقائم سواء لم يجزم به بهذا ولا ولا بذلك بل احتمالان متساويان حينئذ يسمى, يسمى شك شكا في الاصلاح ان كان في اللغه له معنى اخر الشك والظن والعلم باعتبار المعاني اللغويه تختلف عن المعاني الاصلاحيه لان البحث هنا في الحقائق للصلاحية فهو الشك او يترجح احدهما يعني يحتمل الامرين فالراجح حينئذ يسمى يسمى ظن والمرجوح هو هو الوهم فهذه خمسه اقسام خمسه اقسام علم اعتقاد ظن وهم شك اثنان باعتبار الجازم وثلاثه باعتبار غير الجازم صحيح اثنان العلم والاعتقاد باعتبار الجازم يعني يدخلان تحت الادراك مع الحكم الجازم والثلاث الأخرى او الاخرى الظن والشك والوهم تدخل هذه الثلاثه تحت الإدراك مع الحكم غير غير الجازم هذه خمسة اقسام اثنان باعتبار الجزم وثلاثه باعتبار عدم الجزم وعلم منه أن مسمى الشك مركب مسمى الشك مركب لماذا لانه السواء الطرفين اما هذا واما ذاك زيد قائم عليذ يحتمل في الخارج قيامه وعدمه إذا ما يحتمله امران فصار ماذا صار مسماه شيئا شيئين صار مسماه شيئين اما الاثبات وإما واما النفي هذا يسمى ماذا يسمى شكا نريد المسمى الشكي هل هو مركب او بسيط نقول مركب والظن بسيط لانه الراجح من من الامرين وعلم منه أن المسمى الشكي مركب لانه اسم الاحتمالين فأكثر ومسمى الظن والوهم بسيط لان الظن اسم للاحتمال الراجح والوهم للمرجوح وهذا على راي الاصوليين وأما الفقهاء فعندهم الظن والشك متساويان غالبا كذلك انت يقن الطهاره وشك في بالحدث مر معنى انه وان ظن فدخل الظن في في الشك فالشك والظن مترادفان عند اهل الفقه بمعنى انهم اذا اطلقوا الشك ارادوا به ارادوا به الظن حينئذ اذا تيقن الطهاره وشك بالحدث بمعنى انه ظن الحدث حينئذ يرجع إلى, إلى الأصلين قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة من أجل التيسير جازمه التغيرا ان لم يقبل علم جازمه ضمير هنا يعود الى إلى ماذا إلى التصديق جازمه يعود إلى الى التصديق لانه قسم لك الإدراك إلى نوعين دون حكم تصور دون حكم فهو تصور ومعه أي معه الحكم الإدراك مع الحكم تصديق جلي اي ظاهر واضح ثم قال جازمه فالضمير يعود إلى اي شيء إلى التصديق اذا التصديق منه جازم ومنه غير جازم هنا اذا هنا رجع الضمير إلى بعض مرجعه وهذا جائز عند البيانين أن تذكر كلا ثم يعود الضمير على بعض أفراده ومعه تصديق دخل فيه الجازم غير الجازم ثم أراد أن يقسم ماذا أن يفصل قال جازيمه دون جازيمه التغييرا ان لم يقبل قال الناظم جازيمه هذا مبتدا خبره علم جازيمه علم عليه مبتدا وخبر اي جازم التصديق بمعنى الحكم اذ هو المنقسم إلى جازم وغيره عرفنا ان ثم خلط في بعض المسائل المتعلقه بالحكم مسمى الحكم ومسمى التصديق وهذه قد ياتي بتفصيلها او تبين على وجه اوسع اذا شرحناه فيه في المنطق ان شاء الله تعالى واما عند المناطق فعلمنا أن الحكم ان الحكم غير التصديق حكم والإثبات والنفي هذا لا يلزم ماذا الوقوع عدم وعدم الوقوع فالحكم أعم من التصديق وأما التصديق فالمراد به ما ذكر انه الرابع مع ما قبله سواء كان شروطا ام شروطا قاله نجازيمه اي جازم التصديق بمعنى الحكم إذ هو المنقسم الى جازم وغيره حكم هو المنقسم الى جازم وغيره والجزم عرفنا أنه القطع يقال جزم الشيء قطعه جزم الشيء قطعه ولذلك مر معنى في تقسيم الحكم أنه يقسم إلى ماذا الى بالاقتضاء اما اقتضاء طلب ها او اقتضاء, اقتضاء الذي هو الطلب اما طلب فعل ايجاد وإما طلب ترك وكل منهم على وجه الجزم أولى لا أن الجزم المراد به القطع في باب الايجاب بحيث لا يجوز التركة بأن رتب العقوبه على على الترك وفي باب التحريم الذي هو ايجاب الذي هو طلب وطلب الترك على وجه الجزم بحيث ماذا بحيث رتب العقوبة على الفعل في باب الإيجاب الجزم دليله ماذا دليله ترتيب العقوبة على الترك وفي باب التحريم الجزم دليله ترتيب العقوبه على على الفعل فهما متقابلان من حيث الايجاد من حيث الترك هنا كذلك جازمه الذي هو القطع قال اي جازم التصديق بمعنى الحكم اذ هو المنقسم الى جازم غيره أي الحكم للمركب منه من التصور هذا الذي ينبغي ان يكون وان كان الظاهر النظمي كصاحب الاصره ان التقسيم هنا للادراك ولادراك عرفنا أنه التصورات الثلاث مع الحكم لكن الذي ينقسم إلى جازم غيره في الحقيقة هو الحكم لا الحكم المركب مع مع التصورات فرق بين المسالتين ولذلك ذكرت لكم ان هذه المسائل فيها شيء من من تداخل الاصلاحات بين المناطق و أي الحكم لا المركب منه من التصورات لأن التصورات لا يتصور فيها غير الجزم عرفنا التصورات الضروريه ليست من قبيل النظر بمعنى انها لا يتصور فيها ماذا غير الجزم قال أي الحكم الجازم اذا جازمه أي الحكم الجازم وعلى ظاهر كلامه جازمه أي الادراك معه مع الحكم أي التصورات الثلاث مع الحكم اي النوعين المنقسم إلى الجزم وغيره هل هو الحكم فقط أو الإدراك بالتصورات الثلاث مع مع الحكم هذا ظاهر النظم كصاحب الاصل ان الادراك التصورات مع الحكم هو المنقسم وهذا غير مسلم بل المنقسم الى الجزم وعدمه هو الحكم فقط عرفنا أن الحكم اعم من التصديق فيما مر معنا في الدرس السابق قال جازمه التغيير ان لم يقبل يعني ان لم يقبل التغيير بمعنى انه اراد ان يبين لك أن الجزم الحكم الجازم إما أن لا يقبل التغيير او لا اما ان يقبل التغيير لا. فإن كان لا يقبل التغيير فهو ماذا فهو العلم فراد أن يبين لك اولا من حيث التقسيم العلم ويثنبي بالاعتقاد التغيير بالنصب هذا مفعول مقدم لقوله يقبل إن لم يقبل لا في نفس الامر ولا بالتشكيك في نفس الامر يعني في الواقع لا يقبل التغيير هنا او في نفس الامر كذلك بالتشكيك بحيث لو شكك لشك كذلك لا يقبل فاذا قيل الاثنان نصف الاربعه والواحد نصف الاثنين هذا عند العقلاء لا يقبل التشكيك وكذلك في نفس الامر لا يقبل الخلاف لا يمكن ان يكون يوما ما ويوما ما يكون مثلا ها الواحد نصفه نصف الثلاثه وانما هو نصف الاثنين ولا يكون نصف الاثنين غير الواحد كذلك هذا لا يتغير هذا علم لا يقبل التغيير البتة وما يقبل التغيير هذا مقابل لهم حينئذ يسمى ماذا يسمى اعتقاده لكن فيه تفصيل سياتي اذا التغيير بالنصب مفعول مقدم لقوله يقبل إن لم ان هذه شرطيه لم يقبل لا في نفس الأمر يعني في الواقع ولا بالتشكيك ولا ولا بالتشكيك وفي العاصل جمع الذي لا يقبل التغير ومعلوم لنا التغير اثر التغيير صحيح تغير أثر التغيير كالتكلم أثر التكليم كذلك تكليم فعل الفاعل اثره الكلام والتكلم كذلك مصدر والكلام هذا اسمه مصدر هنا اذا فرق بين المصدر وبين أثر المصدر اثر المصدر ما يترتب عليه شيء تقول النتائج واما المصدر هو فعل الفاعل فعله فعل الفاعل وهذا من احسن ما يضبط به التكليم والكلام فالكلام اكثر اثر التكليم التكليم هذا فعل اللسان والفم الى اخره مخارج فانت ترى كلامي او تكليمي وتسمع كلامي او تكليمي ايهما الذي يرى وايهما الذي يسمع الذي يرى التكليم انت ترى هو ولذلك اذا لم تسمع تقول هذا يتكلم ما ادري ماذا يقول لانك ترى ماذا ترى فعله فتقول هذا يتكلم اذا رأيت المصدر لكن الكلام يسمع كذلك ولا يرى والذي يرى هو التكليم وليس بي بالكلام اذا ايهما اصل وايهما فرع التكليم هذا اصله فرعه أثره اذا فرق بين المصدر وبين الاثر اذا هذا مما يصلح به مثال يكون مثالا لتمييز بين النوعين وصاحب الاصل عبر بالتغير قال ان لم يقبل الذي لا يقبل التغير بان كان لموجب هكذا قيده الأصوليون وان كان ظاهره هنا الإطلاق لا يقبل التغير بالتا مع كون العلم قد يقبل التغير لكن الفرق بينه وبين الاعتقاد الذي لا يقبل التغير الذي يقبل التغير مع كون العلم كذلك قد يقبل التغير والتغيير أن العلم لا يقبل التغير والتغيير لموجب يعني لدليل أو لامر يقتضيه سواء كان هذا الأمر عقليا أو حسيا أو مركبا منهما واما الاعتقاد فهذا يقبل التغير لكن لموجب لكن لغير موجب فرق بين ما يقبل وما لا ما لا يقبل فقوله الذي لا يقبل التغير بأن كان لموجب اي سبب يقتضيه من حس أو عقل او عاده فيكون مطابقا للواقع قال جازمه ان لم يقن جازمه التغيير ان لم يقبل علم يعني فهو, فهو علم وان جعلته خبرا لي الأول فهو حسن قصد التصديق اي الحكم بأن زيد متحرك ممن شاهده متحركا شاهده متحركا شاهد زيدا من الناس وهو وهو جالس حينئذ علمه به يقبل التغير لا يقبل التغير لانه مطابق للواقع والسبب هنا في العلم أو الموجد هو الحس لانه ادركه بالبصر حينئذ هو يراه ليس كالذي يراه عن بعد يتخيله وانما يراه عن عن قرب حينئذ يلزمه به ها برؤيته ولا يحتمل التغير بالتا قال بأن زيد متحرك مما شهد متحركا هذا مثال للحسي أو أن العالم حادث هذا مثال للعقل وهذا مما لا يقبل التغير كذلك العالم حادث بمعنى انه يتغير الحادث هنا بمعنى لم يكن ثمك أو مخلوق حينئذ نقول هذا يدل على ماذا على أنه مخلوق تغير العالم من حال إلى حال يموت زيد ويحيى غيره ويفقر ويغنى ومطر ينزل وتجف الأرض وتنبت شجرة وتم إلى اخره تغير او لا نقول هذا تغير اذا دل على ماذا على حدوثه هل العلم بتغير العالم وحدوثه هذا علم ام اعتقاد نقول هذا علم والدليل الذي دل على ذلك هو العقل هو هو العقل هكذا قالوا قال أو أن الجبل حجر هذا عادي يعني يدل عليه ماذا ان الجبل حجر قالوا هذا يجوز أن يتحول إلى ذهب نحو ذلك اذا الذي لا يقبل التغير وكان مع الجزم حينئذ يسمى يسمى علما يسمى علما واعترض بان العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والأوهام ولذلك قد يعتقد امرا ما ولو كان عالما ثم ويرجم به ويعتقد انه لا يقبل التغير ثم قد يترك رايه حينئذ هذا علم وقد حصل له التغير فكيف حينئذ نجعل ضابط العلم هو ما لا يقبل التغير نقول ليس ضابط العلم ما لا يقبل التغير فقط وانما نقيده بماذا لموجب لسببه فإن كان تغير لموجب حينئذ لا اشكال فيه لا يخرج عن كونه علما وانما إذا تغير لا لموجب حينئذ هذا هو الاعتقاد فالضابط حينئذ في ماذا في الفرق بين العلم وبين الاعتقاد هل هو لموجب اولى فان تغير لموجب يعني لدليل لامر يقتضيه فهو علم فان تغير لا لموجب لا لامر يقتضيه عندئذ نسميه نسميه اعتقادا هذا الفرق في الاصلاح بين العلم وبين الاعتقاد قال هنا واعترض بأن العلم كثيرا ما يتغير بما يعارضه من الشبه والأوهام فإن كان مراده لا يقبل التغير اصلا فلا يسلم لان العلم قد يتغير, قد يتغير وإن يتغير لا يقبله بقطع النظر عن المعارض لقوته ففيه أن الاعتقاد كذلك وحينئذ لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد إذا قلنا مطلق تغير لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد واجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص وهو كونه لموجب كونه لموجب اذا لا يقبل التغير لقيام الدليل على ذلك فإن قبل التغير لموجب لا إشكال لا يخرج عن كونه علما واما ما يكون اعتقادا فالضابط فيه أنه يقبل التغير لكن لغير موجب اذا كلمة موجب ليت المصنف او الناظم ذكرها لان ينبني عليها معنى قال وأجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هنا معنى خاص هو كونه لموجب ومتى كان لموجب لا يقبل التغير بخلاف الاعتقاد فإنه لغير موجب ولهذا قبيل قبل التغير قال وما يقبله فليعتقاد عدا عرفناه به بالمقابل إذًا جازمه التغيير إن لم يقبل علم وما يقبله يعني والذي والتصديق الجازم أو الحكم الذي هو جازم إن كان يقبل التغير والتغيير يسمى يسمى اعتقادا يسمى اعتقادا قال وما ايوه التصديق على كلام النظم كصاحب الاصل تصديق وعلى ماذا ذكرناه الحكم الجازم حكمه الجازم لان الحكم الجازم لان الحكم هو الذي يوصف بكونه جازما أو اولى واما التصديق الذي هو مركب من الحكم والتصورات هذا قلنا لا يكون التصورات الا ضروريا وما أي الحكم الجازم الذي يقبله ان يقبل التغيير بان لم يكن لموجب موجب بكسر الجيم طابق الواقع او لا اذ يتغير الاول وهو ما لم يكن لموجب وطابق الواقع بالتشكيك يعني يشكك قال زيد مسافر ويعتقد ذلك وحينئذ يقبل أن يشكك في في الخبر اذا طابق الواقع ولكنه قابل للتشكيك ولذلك قال بيلم يكن لموجب طابق الواقع او لا لماذا لأن الاعتقاد الفاسد هو اعتقاده بمعنى اننا نثبت اولا الاعتقاد يقبل التغير سواء طابق او لا لماذا لأن الاعتقاد يدخل تحته نوعان فمفهوم مطابقة او قيد مطابقه الواقع هذه قيد للاعتقاد الصحيح لا لمطلق الاعتقاد حنيد فرق بين مطلق الاعتقاد وبين الاعتقاد المقيد الاعتقاد المقيد بالصحه لابد من المطابقه الاعتقاد المقيد بالفساد هذا الذي لا يطابق مطلق الاعتقاد طابق أو لم يطابق اذا فرق بين بين الاثنين ولذلك نقوم بان لم يكن لموجب طابق الواقع او لا فشمل عينيذ نوعي الاعتقاد اول اذ يتغير الأول الذي هو مطابق ولم يكن لموجب بالتشكيك والثاني وهو ما لم يكن لموجب ولم يطابق الواقع به يعني بالتشكيك أو بالاطلاع على ما في نفس الامر وهو المراد هنا بالواقع والخارج وهو الشيء في حد ذاته بقطع النظر عن مدرك واعتبار معتبر فهو الاعتقاد فليعتقاد يعني فهو الاعتقاد اعتقاد هذا خبر مبتدا محذوف وهو اعتقاد حينئذ بين لك اولا مطلق الاعتقاد ثم أراد أن يبين الاعتقاد باعتبار المطابقة وعدم المطابقة فان طابق فهو اعتقاد صحيح وإلا فهو اعتقاد فاسد قال فليعتقاد اي فهو الاعتقاد أي مطلق الاعتقاد ثم قال صحيحن طابق او لا ذو فساد صحيح صحيحن طابق صحيح أي اعتقاد صحيح فصحيح هذا فعيل ماخذ ما من الصحه او السلامه حينئذ نكون صفه لموصوف محذوف اي اعتقاد صحيح متى ان طابقه الواقعه بحيث ما كان مدلول الخبر الذي محله الذهن يكون موافقا لما في الخارج فاذا اخبر مخبر زيد مسافر سفر زيد هذا قائم بالذهن وجوده وجود ذهني حينئذ هل بالفعل زيد سافر بالخارج او لا ان سافر بالفعل حينئذ يكون ماذا يكون مطابقا للواقع والا بان كان زيد لم يسافر وقد أخبر عنه بكونه مسافرا حينئذ نقول هذا اعتقاد فاسد هذا اعتقاد فاسد لماذا لأنه لم يطابق الواقع اذا المطابقة وعدم المطابقة هذه قيد لي للاعتقاد صحيح إن طابق أي اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب هكذا مثلو يعني المقلد لانه يأخذ هذا دون ماذا دون موجب مقلد كاسمه ياخذ العلم دون موجب حينئذ يعتقد أن الضحى صلاه الضحى مندوبه حينئذ هذا لو شكك لا لتشكك يقمن الشك بس كذلك هل اعتقاده طابق الواقع اولى ها طابق الواقع لو اعتقد أن صلاه الضحى واجبة مقلد قال صلاه الضحى واجبه ها طابق الواقع لم يطابق هذا يسمى اعتقادا فاسدا والاول يسمى اعتقادا صحيحا فإذا طابق الواقع حينئذ نسميه اعتقادا صحيحا وهو ليس لموجب وان أخطع بحيث اعتقد وجوب صلاه الضحى حينئذ هذا لم يطابق الواقع لأن في الخارج أن صلاه الضحى ليست واجبة بل هي مندوبه نسميه اعتقادا فاسدا قال صحيح ان طابق الواقع اعتقاد المقلد أن الضحى مندوب ان الضحى مندوب وانما يمثلون بالمقلد لأن عنده اعتقادا وليس بعلم ليس ليس بعلم اولى يعني اي ان لم يطابق الواقع طابق ان اولى يعني لم يطابق لم يطابق الواقع قالوا كاعتقاد الفلاسفه أن العالم قديم هم يعتقدون هذا يرونه دين ونحو ذلك لكنه اعتقاد فاسد لانه لم يطابق الواقع فهو اعتقاد ذو فساد أي فاسد ذو هذه بمعنى بمعنى صاحب فهي تؤول مع ما بعدها بمشتق ونعت بمشتق كصعب وذلب وشبهه كذا وذي والمنتسب اذا ذا ذي, ذي هذا في قوة المشتق يعني اول به بالمشتق اذا ذو فساد اي فاسد ذو فساد اي فاسد اذا بهذا التقسيم يكون قد حصر النوعين في هذين المثالين فما كان مطابقا فهو اعتقاد صحيح والا فهو اعتقاد فاسد قال وغيره يعني الحكم غيره أي غير الجازم غير الجازم على كلام الناظم في صاعب والتصديق غير الجازم تصديق غير الجازم هينئذ هنا ياتي اشكال والتصديق أي الحكم غيره اي غير الجازم غيره غير الجازم وهذا ارد على صاحب الأش... على صاحب الأصل إشكال. وهو أنه قسم التصديق غير الجازم إلى ظن ووهمن وشك والتصديق فيه حكم متضمن له الحكم كل حكم قلنا الحكم اعم من التصديق لكن التصديق هذا لابد ان يكون ماذا لابد ان يكون معه حكم ولذلك قلنا ادراك ادراكم دون حكم ومعه يعني مع الادراك الذي التصورات الثلاث مع الحكم يسمى ماذا يسمى تصديق اذا كل تصديق هو متضمن الحكم من غير عكس ولذان قلنا قاعده هنا عند المناطق الحكم اعم من من التصديق والتصديق يكون متضمنا للحكم هل محل التقسيم إلى الظن والشك والوهم هو التصديق أو الحكم غير الجازم ان قلنا بانه تصديق جعلنا الوهم والشك والظن كل منها احكاما جعلناها احكاما لماذا لاننا جعلنا اصل التقسيم للتصديق والتصديق متضمن للحكم اذا الوهم والواهم هذا حاكم والوهم حكم وكذلك الشاك حاكم والشك حكم والظان حاكم ولا شك أن الظن يعتبر حكما وانما الخلاف في ماذا في الشك والوهم هل يعتبر حكما أو لا والشاك والواهم هل يعتبر كل منهما حاكما او لا هذا محل النزاع فمن نفى كون الشاك حاكما والواهم كذلك منع أن يكون التقسيم للتصديق قال لا لابد ان نجعل الحكم وهذا جرى عليه المحل في شرح الجمع ومن جوز لم يمنع أن يكون التقسيم هنا باعتبار ماذا التصديق اذا عرفنا الفرق بين النوعين من جعل مورد القسمه التصديق حينئذ حكم بكون الح الشاكي حكيما وبكون الواهم حكيما ومن منع ان يسمى الواهم حاكما منع ان يكون مورد التص... مورد التقسيم هو هو التصديق ولذلك قال العطار ما سلكه المصنف من جعل التصديق الغير الجازم مقسما للظن والشك والوهم قال الكمال هو المشهور في كلام الرازي ومن تبعه الرازي لانه يجعل ماذا يجعل أن التصديق مجموع الأمور الاربعه تصورات فلذلك لا اشكال عنده أن يجعل مورد القسمة التصديق وإنما الذي يفصل هو الذي يرد عنده الاشكال قال ولكن التحقيق أن الشك والوهم لا حكم فيهما كما سياتي بكلام الشارح المحلي والشيخ ابن الحاجب جعل المقسم ما عنه الذكر الحكمي وهو الذي جرى عليه المرداوي فيه في التبحر والتحرير التحرير واختصره الفتوحي في المختصر ولذلك قال ما عنه الذكر الحكمي إلى آخره فجعل مورد القسمة ما عنه الذكر حكم يعني مدلول اللفظ او شيء تقول مدلول الخبر فمدلول الخبر حينئذ إما يكون ظنا او وهما او شكا واما التصديق فلا يكون كذلك على خلاف ما ذكروه قال جعل ابن الحاج ما المقسم ما عنه الذكر الحكمي فقال العضد في شرحه جعله مقسما دون الاعتقاد والحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه انتهى كلام فقد جرى المصنف في هذا التقسيم على طريقة ضعيف هكذا قال العطاء والتحقيق ما ذكره الشارح بقوله فيما بعد وقيل ليس الوهم إلى اخره يعني ليس من التصديق قال عبد الحكيم توهم البعض أن الشك والوهم من قبيل التصديق فلم يفرق بين تصورات النسبة واقعة أو ليست بواقعة وبين الادعاء به اذا اختلف هل الوهم والشك من قبيل التصديق أو لا قولان منهم من جعلها من قبيل التصديق كالرازي لان التصديق عنده مجموع الأربعة فهو مركب ليس بسيطا حينئذ تبعه من تبعه ومنهم من قال لا تصديق ليس موردا للقسمه لي حينئذ ليس في الوهم والشك تصديق وليس فيه حكم البتاء واورد عليه أنه أدخل الشك والوهم تحت غير الجازم فيكونان داخلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم واجيبا أجاب بعضهم بالمنع قالوا بل الواهم والشاك حكمان كل منهما حاكم وهذا رجحه الشيخ الامير رحمه الله تعالى في نثر الورود في غيره أما الواهم فلان الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون حاكما بالطرف الآخر حكم مرجوح يعني الوهم هو مقابل ماذا مقابل الظن الظن هو الراجح والمرجوح هو ماذا هو الوهم إذا قال مثلا الوتر الصحيح انه مندوب اذا الطرف الاخر ما هو الوجوب حكم بكون الندبي هو الحكم اذا حكم بكون الثاني ليس ليس بحكم اذا هو حاكم في في المرجوح او لا هو حاكم في في المرجوح ولذلك قال اما الواهم فلان الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون حاكما بالطرف الآخر حكما مرجوحا فكل من حكم براجح فهو حاكم بضده بمعنى انه اذا قال الصحيح ان ان الوترا مندوب اذا قال الصحيح ان الوتر ليس, ليس بواجب فالطرف المرجوح حكم بكونه مرجوحا قال واما الشاك فله حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلا بدلا ممن اشك ما يدري بحث وبحث وبحث لم يصل إلى المندوب هل هو واجب او إلى الى الوتر هل هو مندوب او واجب ماذا راى حينئذ كانت هذا المساله قد يصل اليها لكن لو قال بالبحث في مساله قراءه الفاتحة ركن او واجب او او ندب حينئذ توقف شكا الذي عنده كل محتملة محتمله والوجوم والوجوب هو حاكم بكل منها على جهتي على جهه البدل فيجوز أن يكون هذا هو الراجح ويجوز ان يكون هذا هذا هو الراجح حينئذ تساوى عنده وجوز لم يمنع أن يكون هذا الطرف هو الراجح وهذا الطرف هو الرافح اذا هو حاكم بواحد منهم على جهه البدل على على البدل وهذا إن كان الشك بعد النظر في الادله كما قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى واما اذا لم يكن بعد نظر في الأدلة هذا لا يسمى حاكما لا يسمى حاكما مع كونه تسميتي مع كوني كذلك في شيء من من التوسع لماذا لانه في حقيقة الأمن هو متوقف هو متوقف لم لم يلزم بواحد من النوعين أو من الطرفين أو من القولين حينئذ نسبه القول إليه بكونه قد حكم نقول ما وجه الحكم هل جمع بين الأمرين؟ هذا يمتنع ان نقول مندوب واجب لو حكم بهما حينئذ حكم بواحد منهما لكن كونه جوز أن يكون القول الأول هو الراجح او القول الثاني هو الراجح حينئذ التجويز في اصله ليس بحكم ليس ليس بحكم وإنما الحكم هو ما ما رجحه ان رجحاه في ذلك ولذلك تسميه الشاكي بكونه حاكم هذا في نظر اما الواهم فقد يقالوا باعتبار ماذا باعتبار مقابلة الظني قال وغيره أي التصديق أي الحكم غيره وعلى كلام النظم اي التصديق غيره اي غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض الحكم من وقوع النسبة او لا يعني من وقوع لا وقوعها فينقسم حينئذ الى ثلاثة اقسام تصديق قال وغيره أي غير الجازم غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض الحكم من الوقوع وعدم الوقوع فاذا كان معه النقيض يعني ما يقابله راجح ومرجوح حينئذ يكون ماذا إما احدهما ارجح فالراجح هو الظن والمرجح الوهم واما ان يتساويا هذا القسم العقلية إذا تساويا فهو الشك واذا ترجح احد الطرفين فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى, يسمى وهما اذا في كل منها ما احتمال نقيض المحكوم به باعتبار الوقوع وعدم الوقوع كما مر معنا وهو الحكم وذلك النقيض هو الطرف المرجوح وظاهره أنه لابد ان يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين بمعنى أن مسمى الظني بسيط مسمى الظني بسيط عينئذ إذا قلنا بانه احتملا النقيض هل احتمال النقيض بالفعل او بالقوه ان قلت بالفعل صار مسمى الظن مركبا لانه لابد ان يكون دالا على الراجح والمرجوح معا فكل ما رجح لابد ان يستحضر في قلبه ماذا المرجوح حينئذ بهذا الاعتبار عندنا اعتقادان اعتقاد يتعلق بالراجح واعتقاد يتعلق بالمرجوح فصار مسمى الظني ماذا مركبا والمشهور عند الاصوليين ان مسمى الظني بسيط الجواب أن النظر هنا في نقيض الراجح بالقوه ولو لم يستحضر في قلبه ماذا ما يقابله فصار ماذا صار الشرط هنا باعتبار النقيض بالقوة لا لا بالفعل و بين الوصف أن يكون بالقوة وبين ان يكون بالفعل قال وظاهره أنه لا بد أن يكون معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين وهو خلاف ما صرح به من أنه بسيط يعني الظن لانه حكم باحد النقيضين مع تجويز الآخر يجوز أن يكون يعني لا يقطع به لو قاطع به بمعنى انه لا يحتمل النقيض هذا صار ماذا صار علما ولم يكن ولم يكن ظنا والظن لا يقطع به فإذا اذا لم يقطع به فقد جوز ماذا النقيض التجويز هنا لابد ان يكون مستحضرا للمرجوح الجواب لا وانما باعتبار كون هذا القول ليس بمقطوع به فإذا كان كذلك حينئذ يسمى ظنا ولو لم مستحضر في قلبه المرجوح وإنما يكون بالقوه لو أراد أن ينظر في مقابلة الراجح لسمى المرجوح ولذلك قال لانه حكم باحد النقيضين مع تجويز الاخر بمعنى أنه لو خطر بالبال لكان مرجوحا وهذا معنى ماذا معنى كوني بالقول لو خطر بالبال لكان مرجوحا ولذلك كم عشرات المسائل التي يرجح فيها اهل العلم مسائل وقد لا يستحضر القول المرجوح وإنما ينظر الى ظاهر النص ويقول دل النص على كذا وياخذ به وهو راجح مع كونه يحتمل نقيضه وقد قال به غيره لكنه لا يستحضر ذلك حينئذ يسمى ماذا يسمى ظنا وغالب الفقه كما مر معنا قبيل الظنون حينئذ يسمى ظنا ولو لم استحضر في قلبه القول المرجوح بل قد لا يخطر بباله اصلا ولذلك صار مسمى الظني بسيطا قال والجواب أن المراد معه ذلك ولو بالقوة وليس المراد بالراجح مقابله مرجوح يعني بالفعل بل مقام عليه موجب غير جازم بمعنى أنه يدل عليه دليل موجب المراد به ماذا أمر نقتضيه فمتى ما ثبت المقتضي وكان هذا المقتضي غير جازم فهو ظن فظن بقطع النظر عن ماذا هل يحتمل قول اخر هل قال به آخر إلى آخره؟ قل هذا ليس ليس بداخله في مسمى الظني وانما يكون بماذا بقوته فمتى ما ثبت الحكم بمقتض بموجب وكان هذا الموجب غير جازم سميناه ماذا سميناه ظنا وليس لبد أن نحقق تجويز أمرين راجح ومرجح الى خلين. وإلا لا لنصعب الأمر قد يكون الشيء دالا على على حكم ولم يقل احد به بالمرجوح ماذا نصنع لبد ان نبحث عن قائل الجواب لا وإنما نقول المقابل للراجح ولو كان بالقوه بل قد لا يستحضره بل قد لا يخطر بباله ان ثم مرجوحا قال ولا ي... وهذا بل المقام عليه موجب غير جازم وهذا لا يلزم منه حضور النقيض بالفعل لا يلزم ان يكون قائما في الذهن قال عبد الحكيم في حاشيه القطب الظن إدراك بسيط وما قال ان الظن ادراك يحتمل النقيض فالمراد أنه كذلك بالقوه ليس بي بالفعل ونص عليه السيد في حاشية المختصر اذا الظن نقول مسماه بسيط كيف بسيط بمعنى ان مسماه الراجح فقط والمرجوح ليس داخلا في مسمى الظن ليس داخلا في مسمى الظن لو جعلناه داخلا في مسمى الظن لصار مركبا اعتقاد الراجح او كذلك اعتقاده المرجوح عينيذ التصديق او الحكم غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض الحكم من وقوع النسبة ولا وقوعها ظن ووهم وشك لانه أي غير الجازم اما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه على مقابله فالظن احتمل النقيض احتمالا مرجوحا كالحكم بصدق العدل في خبره العدل قالوا هذا ماذا خبره محمول على ماذا الصدق مع جواز ها الكذب مع جواز الكذب اذا نقول هذا من قبيل الظن لان الراجح في في خبر العدل هو الصدق والمرجوح هو الكذب اذا يحتمل لأنه بشر فحينئذ قد يصيب وقد قد يخطئ قد يصدق وقد قد يكذب قال هنا فالظن أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالف الوهم سمى ماذا سمى وهما فالحكم فالوهم الحكم بالشيء ما احتمال نقيضه احتمال راجح الحكم بالشيء ما احتمال نقيضه احتمال راجحا هو ماذا هو الوهم والحكم بالشيء ما احتمال نقيضه احتمال مرجحا هو هو الظن اذا كل منهما مقابل الاخر كالحكم بكذب العدل في خبره هذا احتمال مرجوح لأن الراجح من احتمالين صدق العدل لا لا كذبه او مساوين لمساواة المحكوم به من كل النقيضين على البدل للآخر في الشك سواء في الحكماني ما احتمال النقيضه مع تساوي الاحتمالات كالحكم بصدق مجهول الحال في خبر مجهول الحال الذي لم يعلم حاله عدل هو ام لا علذن استوى فيه ماذا لا صدق ولا كذب استوى فيه صدق والكذب قال فهو بخلاف ما قبله حكماني كما قال امام الحرمين الغزال وغيرهما الشك اعتقاد أن يتقاوم سببهما وقيل اذا مسمى الشك مركب ومسمى الوهم بسيط ومسمى الظن بسيط وقيل ليس الوهم والشك من التصديق اذ الوهم ملاحظه الطرف المرجوح يعني حكم مرجوح فالواهم حاكم بالطرف الذي هو الطرف المرجوح حاكم بالطرف الذي هو طرف المرجوح حكما مرجوحا يعني حكم عليه بكونه حكما مرجوحا فاذا رجح امرا والسحذر في نفسه مقابله فقد حكم عليه بكونه مرجوحا قال ملاحظه الطرف المرجوح والشك تردد في الوقوع واللا وقوع قال بعضهم هو التحقيق فما أريد به مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على على هذا اذا اختلف هل الوهم والشك والظن من قبيل التصديق أو لا مبناه على أن الواهم والشاك هل هو حاكم او لا هذا محله محل, محل النزاع وقلنا الصواب أن الواهم حاكم وأما الشاك هذا محل نظر باب التوسع قد قال بانه حاكم إذا نظرنا إلى أنه قد حكم أو جوز أن يحكم بكل واحد من الطرفين حينئذ بهذا الاعتبار يكون ماذا يكون حاكما بالقوه يعني لو ثبت عنده ما ما يدل على أحد الطرفين فقد حكم به فما أن يحكم لكن هذا إذا كان قد نظر فيه في في الادله واما دون نظر فلا يسمى حاكما كما نص على ذلك الشك امين رحمه الله تعالى واتباع الاوهام حرام اتباع الوهم حرام إذا اردنا أن نبني احكام شرعية على هذا التقسيم ما حكم اتباع ما حكم اتباع الوهم اتباع الظن في العقائد حرام قاله قلنا لابد من الجزم ها لابد من من الجزم لابد من اليقين والقطع ولو كان عن تقليد ولو كان عن, عن تقليد إذا للدليل ليس بشرط هنا نعم لو كان هو زياده لان العلم يتفاوت حينئذ لو وقف مع الدليل فهو زياده في الإيمان وزيادة في العلم وإذا لم يكن قد حصل القطع فلا إشكال فيه فاتباع الظن في باب العقائد اصول الدين هذا محرم واتباع ظني فيما سوى ذلك واجب وقد ادعى الاجماع على, على ذلك وهو الظاهر وام اتباع الوهم فهو فهو حرام فهو, فهو حرام وأما الشك هذا ساقط الاعتبار ليس بمتبع لانه عدم, عدم علم والشك ساقط الاعتبار الا في النادر كنضح من الشاك في اصابه النجاسه كما قيل اذا شك السوى الامرين هل اصابته نجاسه الثوب او لا قيل ماذا يعمل به من باب الاحتياط بابي ما باب بالاحتياط والا العصر وان نقول الاصل واليقين لا يزول بي بالشك هذا العصر لكن في بعض المذاهب اعتبروا الشك هنا اذا نعتبر الشك هنا لكنه نادر لكنه لكنه نادر اذا اتباع الظن في العقائد حرام واتباع الظن في الفروع جائز الا يمنع منه مانع شرعي كالقضاء بشهاده عادل واحد وان غلب على الظن صدقه يعني ما جاء عدم اعتبار الظن في بعض المسائل في الفرعيات او غير غير معتبر قال ظن لرجحان سلك وغيره ظن غيره اي غير الجازم ظن لرجحان سلكه سلك يعني دخل لرجحان للمحكوم به على نقيضه لرجحان يعني ترجحان للمحكوم به على نقيضه على مقابله سالك يعني في الحكم دخل سالك الطريق اذا دخل فيه قال وضده الوهم ضده ضد ماذا ضد الراجح الرجحان الذي هو مقابل للنقيض حينئذ يسمى ماذا يسمى وهما وضده وهو المرجوح الوهم وما تساوى فشك يعني والذي تساوى من الحكم أو التصديق حكم غير الجازم أو التصديق ففشكوا فهو شك والذي ساوى فهو شك فهذه زائدة في في, في في الخبر ما في الخبر ما هذه تفيد العموم والخبر اذا والمبتدا إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جازة ولم يجب ان تدخل الفعلى على الخبر ان تدخل الفعلى على الخبر وما ساوى فشك وكل من الظن والوهم حكم واحد والشك حكمان كما مر فالواهي حاكم بالطرف المرجوح حكم مرجوحا والشاك حاكم بجواز وقوع كل من النقيضين بدلا عن الاخر إذا سميناه حاكما هذه معان اصلاحيه يعني حقائق عرفيه ليست لغويه انما هي حقائق حقائق اصلاحيه عرفيه فاذا جاء لفظ الشك عند الفقهاء عند الاصوليين او جاء لفظ الظن أو الوهم عند الاصوليين فمراده ما ذكر وام المعاني اللغوية فهي منفكه عن ذلك كما مر معنا أن الصلاحيه حقائق للصلاحيه مغايره للحقائق اللغويه وام اللغويه قال في المصباح الظن مصدر من باب قتل ظن اه باب فعلا يعني قتل المراد به ما فعل يفعل قتل يقتل اذا ظن يظنون هذا العاصم يظن يظنون يقتل اذا من باب فعل يفعل من باب قتل ويعلم له باب نصر هكذا قال في المصباح الظن مصدر من باب قتل هكذا قتل يقتل قتلا ظن يظن ظنا اذا باب قتل وهو خلاف اليقين الظن خلاف اليقين قاله الازهري وغيره وقد استعمل بمعنى اليقين يعني ياتي لفظ الظن بمعنى اليقين وهو استعمال حقيقي استعمال حقيقي كما سياتي أن المعنى اللغوي على الصحيح في لفظ العلم هو ادراك المعاني فقط بمعنى انه قد يكون جازما وقد لا يكون جازما فاستعمال الظن بمعنى العلم المصطلح عليه والعكس بالعكس كلاهما استعمال لغوي حقيقي وليس مجازا بمعنى ان لفظ العلم قد يطلق ويراد به غير الجازم غير الجازم فان علمتمهن مؤمنات قالوا هذا في القلب كيف نعلم كيف نقطع كيف نلزم هذا باعتبار الظاهر فقد يظهر الإنسان الايمان ويكون في باطنه كفر كذلك والنفاق على هذا قائم حينئذ اذا فان علمتمهن اراد به ماذا اظن هل هذا استعمال مجازي إن جعلنا العلم حقيقة في الجازم جعلناه مجازا وان قلنا لا ليس حقيقة فيه في الجازم بل يستعم في لسان العرب اذا وذات حينئذ نقول فان علمتموهن في غير الجازم جاء بمعنى الظن وهو حقيقة هذا هو الصواب هذا هو الصحيح أن العلم لا يختص بالجازم وهذه كلها الصلاحات ما يذكرها الوصول فيما يتعلق بالتعريف العلم كله الصلاحات اما في اللغه فلا باللغه العلم والمعرفة سيان بمعنى واحد وأما ما فرق به بعض اهل العلم فهذه مجرد الصنعات حتى بقي مجرع على هذا في مدارج السالكين وجعل فرقا بين العلم والمعرفة لكن كله من قبيل التكلف ليس عليه دليل فيه في لسان عرب البته وسيتا هذا بحث في فيما ياتي اذا قال يستعمل بمعنى اليقين لكنه استعمال حقيقي فياتي لفظ الظن ويراد به الجزم قال كقوله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يظنون هل يكفي الظن هنا مع تجويز المقابل لا عقيده قائم على ماذا على ها جزم ليس عندنا عقيده ظن راجح قول الراجح هذا في الفقهيات أما القول الراجح ليس عندنا في الاصول هكذا لذلك فالتوحيد اقسام التوحيد وباب القضاء والقدر واسماء الباري جل وعلا ووصفه كل القواعد والنصول هناك باب العقيده ليس عندنا الراجح ويحتمل الاخر ولذلك نقول دائما من البدع ولا تنزعج من البدع أن تدرس العقيدة كما يدرس الفقه من البدع أن تدرس العقيدة كما يدرس الفقه بمعنى أن الناتي الرحمن على العرش استوى استوى عند العراء عند العرب كذا وذهب السلف الى كذا وقالت الجهميه ودليلهم كذا وقالت المعتزله هذا من البدع ليس بطريقه السلف الباته وانما تذكر عقائد السلف مجردة عن اقوال اهل البدعة إلا ما لا منه بحيث لا تفهم القاعده إلا بمثاله وأما أن نتعمق في معرفة ما عليه اهل البدعه من أقوال وادله ونحو ذلك وكيف نرد هذا علم مستقل علم المله والنحل أليس بعلم العقيده علم العقيده هو معرفة ما اثر عن السلف بمعنى اننا ناتي بالآيات والحديث ونفسرها بما أثر عن السلف واما معرفة اقوال اهل البدع هذا علم مستقل فادخاله عند يقول هذا ليس بسليم ثم له ضرر يعني مضر طلاب قد اذا درسوا بهذه الطريقه لا, لا يستوعبون عقيدة السلف هذا محل اشكال لأن عقيدة السلف قائمه على أمرين اولا معرفة ما يثبت العقيدة من أدلة وقواعد من ادله وقواعد ثانيا هناك قواعد وضعها السلف واستنبطها السلف هي من قبيل الدفع لا من قبيل الاثبات حينئذ إذا أدخلت هذه مع هذه فيحصل زعزعه عند عند الطلاب ولذلك لما مورث تدريس العلم بهذه الطريقه نشا عندنا ناشئه من اهل البدع الذين يقولون لا فرق بين الاشاعره والسنه والجماعه ولا با الى اخره انهم درسوا معها فهو درس عقيده الاشاعره ودرس عقيده السلف فصار عندهم مز عنيد ليست عنده انفه من كون هذا هذا بدعه قل لا هذا هذا قول هذا كفر القول هذا كفر لانه مصادم للنصوص ثم إذا جاء سبح بحسب ربك الاعلى الاعلى يعني علو الذات الاخره وقالت الجهميه الله في كل مكانه هذا كفر كيف يذكر الحق الذي لا يقبلوا النقيض بحال من الاحوال ثم يذكر معه اقواله اقواله البدع التي هي كفريه هذا غلط ليس بالصواب ولذلك من أسباب أو ما يترتب على هذه الطريقه ان نشا عندنا ناشئه يقولون لا فرق بين الاشاعره وا اهل السنه بل الاشاعره من اهل السنه والجماعه, والجماعة وبدوا يتعاطفون معه هذا من اقوال اهل البدع يعني الاشاعره ليسوا من اهل السنه والجماعه شعره ان ندخل لهم في الاسلام هذا حسن والا قد وقعوا في نواقض عديده لك فيك أن القرآن عندهم مخلوق هذا كفر اكبر هذا ليس بدعفحاس هذا كفر اكبر والدعاء او نفي العلو الذاتي وان الله تعالى في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة قل هذا القول يعتبر كفر يعتبر كفرا وناقضا من نواقض الاسلام كيف يكون على السنه والجماعه ولذلك القول بعقائد اسلاميه هذا يدعى كذلك ليس انه عقائد اسلاميه عقائد الإسلامية هل عندنا عقيده خرج عقيده القرآن هي عقيدة واحدة من أين جاء التعدد كما يقول اديان سماويه ليس عندنا للعقيده واحده من اين جاءت العقائد الاسلاميه فما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالاسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر ليس عندنا الا قول واحد صحيح ليس عندنا الا قول واحد اصل واحد إثبات الأسماء والصفات على ظاهرة بما يليق به البارئ جل وعلا دون تحريف ولا الى اخره هل ثم قول آخر للسلف ليس عندنا ثم قول اخر هذا مجمع عليه او أنه الراجح هذا مجمع عليه وليس بالراجح حتى يقبل مرجوح إذا من أين جاءت هذه العقائد الاسلاميه لو قيل فرق اسلاميه قل لا لا, لا وجود له البت انتبه لهذا لا لا تنزلق طالب العلم لابد ان يكون صاحب ذهن صاحب عقل ولو اثر عن بعض أمة الاسلام كشيخ الاسلام متيمن من القيم الاخيره لكن سنمعه هذه الاقوال تعرض على الكتاب والسنة لا من دليل من أين جاءت عقائدنا نريد جواب إذا قال فلان ان هذه عقيده اسلاميه ولم يخرج بها عن الإسلام أو إلى اخره حينئذ من أين جئنا بهذا ائت بكتابه وسنه ائت بدليل قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اذا جاء على لين والراس لكن لن ياتي ولن ياتي هي هاته هياته هي ياتي بحرف واحد لأن القران والسنه دل على عقيدة واحدة باجماع السلف وليس ثم تعدد فيما يتعلق بالبارج الله علا فمن أين جاء التعدد الا شاعر لهم قول والمعتزله لهم قول والماتريديه لهم قول ومن لم يخرج الرافضه من المله كذلك لهم قول من اين جاءت هذه الاقوال هذه كلها اقوال كفريه وليست بدعيه فحسب لماذا لأن كل قول هو مكذب للنص سواء خرجته من الدين او لا مسألة اخرى لكن القول هذا القول كفر وليس بقول معتبر فانتبه لهذا لا تكن امم اذا هنا قال ماذا الذين يظنون انهم ملاقوا رب يظنون هنا بمعنى ها الاعتقاد الجازم ليس الظن الراجح لانه ليس لا ليس ثم قول يقابله قال ومظنه الشيء موضعه مظن مظنه الشيء موضعه محله تقول هذا مظنة كذا كذلك الحكم الشرعي مضنته الكتاب والسنه مضنته الاحكام الشرعيه الكتاب والسنه يعني محله وموضعه ومالفه الذي يظن كونه فيه والجمع مضان قال في المصباح كذلك فيما يتعلق بالوهم وهمت إلى شيء وهما من باب وعد سبق القلب إليه مع اراده غيره هذا في لسه العرب ليس هو المصطلح عليه يعني اراد شيئا ما فسبق إلى القلب معنى آخر حين حصل ماذا حصل الوهم حصل الوهم ظن راى شخصا ما فظنه زيد فلما قرب فاذا به عمرو قد وهم او لا قد وهم اراده فلان فسبق الى قلبه قال وهما وهما وهمت إلى شيء وهما من باب وعد سبق القلب إليه مع اراده غيره ووَهَمْتُ وَهْمًا وقع في خَلَدِي والجمع أوهام وشيء موهوم وتوهمت أيضًا نُت يعني يأتي الوهم كذلك بمعنى بمعنى الظن بمعنى الظن ووَهِمَ فِي الْحِسَابِ يُوهَمُ ما يفعل وَهْمًا أو وَهِمَ وَوَهِمَ فِي الْحِسَابِ يُوهَمُ وَهْمًا مثل غَلَطَ يَغْلَطُ غَلَطًا وَزْنًا وَمَعْنًى إذًا وَهِمَ على بَابِ فَعِيلَ كذلك يوهم يفعل حسب يحسب علم يعلم وهما مثل غلط يغلط غلطا وزنا ومعنى قال ويتعدى بالهمزة والتضعيف وقد يستعمل المهموز لازما وأوهم من الحساب مئة مثل اسقط وزنا ومعنى واوهم من صلاته ركعه تركها واتهمته بكذا ظننته به و جاء بمعنى الظن فهو تهيم واتهمته في قوله شككت في صدقه والاسم التهمه أو التهمى سكن و التهمة ويفتح التهمه وزان رطبه والسكون لغه يعني تهمه وتهم حكى الفرابي وأصل التاء واو واما الشك قال الشك الارتياب لا ريب فيه يعني لا شك فيه الشك الارتياب ويستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف فيقال شك الأمر يشك شكا إذا التبس وشككت فيه قال ائمه اللغه الشك خلاف اليقين فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح احدهما على الآخر وهذا هو المعنى اللغوي وهو الذي استعمله الفقهاء يعني الشك أعم من الظن شك عم من من الظن بمعنى أنه ماذا تردد في شيئين سواء استوى الطرفان او لا هذا معنى ماذا دخل فيه الشك بالمعنى الاصلاحي وكذلك الظن فشمل النوعين ولذلك قلنا استعمال الفقهاء لفظ الشكي مغاير الاستعمال الاصوليين قال فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه او رجح أحدهم على الآخر قال تعالى فإن كنت في شك مما انزلنا اليك هل استوى الطرفين أو استوى الطرفان اذا لو رجح احدهما خرج عن عن الايه لا ليس هذا المراد وإنما المراد هنا خلاف اليقين فدخل فيه الشك والصلاح والظن لان هذا المقام مقام يقين وليس مقام راجح ومرجوح قال المفسرون أي غير مسيقن وهو يعم الحالتين وقال الازهري في موضع من التهذيب الظن هو الشك ففسر الظن بالشك وقد يجعل بمعنى اليقين وقال في موضع الشك نقيض اليقين ففسر كل واحد بالاخر وكذلك قال جماعه تستفيد من هذا أنك اذا مر بك لفظ الشك أو الظن أو اليقين في الكتاب والسنه فانتبه لا يفسر بالمعاني للصلاحيه مباشرة ولا يفسر بالمعاني اللغوية مباشره بل لابد من النظر والتوقف فان دلت القرينه على أن المراد به المعنى للصلاح حمل عليه وإلا رجعنا إلى ها الى الى الاصل حمله على المعنى اللغوي فان دلت القرينه على أن المراد به المعنى للصلاح والمعنى العرفي حينئذ حمل على المعنى للصلاح و والعرفي وهذا كما ذكرنا قاعده مطرده لا نحمل الفاظا مطلقا على المعاني اللغوية ونهجر المعاني للصلاحية لانه بالدليل قد دل على أنه قد يراد المعنى الاصلاحي دون المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه وله نظائر وكذلك العكس لا نحمل مباشرة على المعنى الاصلاحي ويكون قد اراد به بارجا لو على او نبي صلى الله عليه وسلم المعنى اللغوي فالاصل هو الحمل على المعاني اللغوية الا اذا كان ثم حقائق شرعيه فيحمل عليها دون نظر في غيرها الاصل حمل الالفاظ على حقائق شرعيه لكن بشرط ان يكون الشارع قد فسر هذا اللفظ وابينه وقال ابن فارس الظن يكون شكا ويقينا ويقال اصل الشك اضطراب القلب والنفس وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغه نحو قولهم من شك في الطلاق ومن شك في الصلاه اي من لم يتيقن وسواء رجح أحد الجانبين ام لا وكذلك قولهم من تيقن الطهاره وشك في الحدث وعكسه انه يبني على, على اليقين فاراد بالشك هنا المعنى المعنى اللغوي ولم يريد به المعنى الاصلاح لم يريد به المعنى الاصلاح اذا قسم لك ناظمك صاحب الاصلي التصديق إلى جازم وغير جازم والجازم قسمه إلى نوعين اما علم واما اعتقاد والاعتقاد الى نوعين اما صحيح واما فاسد وغير الجازم قسمه إلى ظن ووهم وشك وصواب ان هذا التقسيم تقسيم للحكم بناء على أن أن الشك ليس ببحكمن وهو الاولى ان لا يعتبر الشاك حاكما فنرجع الى التقسيم الحكمي ولذلك سياتي معنا ان شاء الله تعالى درس قادم ما قسم صاحب التحرير الاقسام الخمسه هذه باعتباري ما عنه الذكر الحكمي وهو مضمون الخبر وهو اولى واسلم اسلم مما ذهب اليه مصنف صاحب الاصلي ياتي معنا شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين